صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الذي والكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق ألا